فَلَا مَنْ كَسَبَ سِيَأَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَإِذْ أَقَدْنَا مِيتَاءً فَبَنِي إِسْرَائِيلَ